فتنقضونها متاشئتم وتثون بها متاشئتم فإنكم إن فعلتم ذلك زلت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه وذقت العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله وإضلالكم غيركم عنها ولكم عذاب مضاعف نقف عندها قوله فتزل أي فتسقط وتزلق من الزل وهو عثور القدم وزلل القدم تقوله العرب لكل ساقط في ورقة بعد سلام وتأمل هنا فتزل قدم بعد ثبوتها يعني القدم كانت ثابتة ثم زلت وذاك الإنسان يحذر الذنوب والمعاصي ويخشى السقوط ويراقب الإنسان نفسه ويراقب عمله الآية الخامسة والتسعون ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون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 وقفوا يا اخواني عند قوله إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون بمعنى إن ثواب الله لكم في الجنة إذا اثرتم ربا الله فآطعتموه بالوفاء بعهودكم أفضل لكم من متاع الدنيا القليل إن كنتم تعلمون حقيقة الفرق بين الدنيا الفانية والآخرة الباقية الآية السادسة والتسعون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما عندكم أيها الناس من المال والذات والنعيم ينقضي حتى ولو كان كثيرا وما عند الله من الجزاء باقٍ، فكيف تؤثرون فانيا على باقٍ؟ ولنجزين الذين صبروا على عهودهم ولم ينقضوها ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات فنجزيهم الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وقفوا هنا عند قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق أي ما عندكم من متاع الدنيا ينتهي ويفنى ويذهب ويزول حتى ولو كان كثيرا وما عند الله من الثواب في الجنة مستمر لا ينقطع ولا يفنى فاحرصوا عليه واعملوا للضفر به ولذا قال ربنا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الآية السابعة والتسعون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل عملا صالحا موافقا للشري ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن بالله فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات ولنزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة إذا أيها الاخوه من عمل عملا صالحا خالصا لله موافقا للقرآن والسنة، ومن ذلك الوفاء بالعهود، من ذكر أو أنثى حال كونه مؤمنا بالله ورسوله، مصدق بوعد الله ووعيده فلا نحينه في الدنيا حياة سعيدة، وذلك بما يجده من حلاوة الإيمان والأنس بالله تعالى. والتلدد بعبادته وطمأنينة قلبه وسكون نفسه وبما يرزقه الله برزق الحلال الطيب من حيث لا يحتسب مع القناعة به الآية الثامنة والتسعون فإذا قرأت القرآن فاستعب بالله من الشيطان الرجيم فإذا أردت قراءة القرآن أيها المؤمن فاسال الله أن يعيدك من وساوس الشيطان المطرود عن رحمة الله وهنا يا اخواني المؤمن يتخذ موقفا من الشيطان فيعاد الشيطان ولا يتبع خطواته ويستعيد بالله تعالى عند قراءته القرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة الآية التاسعة والتسعون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 ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ربنا جل جلاله لما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أمر للجميع جاء الأمر بالاستعاذة من الشيطان وربما يتوهم انسان أن للشيطان قدر على التصرف في أبدال الناس فأزال الله هذا الوهم وبين أنه لا قدره له البت إلا على الوسوسه فقال تعالى انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون بمعنى إن الشيطان ليس له طريق يتسلط به على المؤمنين المعتمدين على ربهم وحده الذين استعادوا بربهم من الشيطان الرجيم فلا قدرة له عليهم ولا حجة له فيما يدعون فهنا نفي سلطان الشيطان مشروط بأمرين أولا الإيمان ثانيا التوكل ربنا يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فالإيمان مبدأ أصير لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن فإذا انضم إليه التوكل على الله إن دفع سلطان الشيطان على المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى ولذلك علينا أن نؤدي هذه العبادة الاستعاذة ليست من القرآن إنما أمر نبوي وهدي نبوي. فإذا أراد العبد القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه صلاح القلوب وفيه العلوم الكثيرة فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها فيأتي ليوسس على الإنسان وليصرفه عن معاني الآيات فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاد به من شره فيقول المؤمن وتقول المؤمنة عند قراءه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولها المؤمن وتقولها المؤمنة حال كونهم متدبرين معناها معتمدين بقلوبهم على الله في صرفه عنهم مجتهدين في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة متدبرين الآيات لأجل أن يكون الشيطان بعيدا عن قلوبهم حال تلاوتهم كتاب الله تعالى فإذا فعد المؤمن وتدبر الآيات وتفهم المعاني انتفع حين ذاك ولذلك شرع تقديم الاستعادة على القراءه في الصلاة وخارج الصلاة الآية المئة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 الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف ليثبت الذين آمنوا بالله على إيمانهم كل ما نزل منه جديد ونسخ منه بعض وليكون هداية لهم إلى الحق وبشارة للمسلمين لما يحصلون عليه من التواب الكريم ونقف هنا عند روح القدس أي جبريل عليه السلام ثم في أنه يأتي بما فيه حياة القلوب وأصل القدس الطهارة حيث إنه ينزل بالقدس أي بما يطهر به نفوسنا فينزل بالقرآن والسنة النبوية ويشمل معنى الروح المقدس أي المطهر ولذا في الملائكة خلق مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم من فوائد الآيات العمل الصالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة الطريق إلى السلامه من شر الشيطان هو الالتجاء الى الله والاستعاذ به من شره على المؤمنين أن يجعل القرآن إمامهم فيتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيئوا بنوره فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيويه نسخ الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة وهي مراعاة المصالح والحوادث وتبدل الاحوال البشرية هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته